شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الحمد لله الحمد لله الذي جعل الجنه جزاء الحج المبرور احمده سبحانه واشكره على كل فضل وخير ميسور واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو العفو الغفور واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله عبد ربه بيقين فقلبه بحبه مسرور صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الذين من احبهم فهو منصور ماجور اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عفو الله كلمه تبعث السكينه في النفس والطمانينه في القلب والثقه فيما عند الله وكان الله عفوا غفورا يعفو عن المذنب ويغفر للمسيء ويتجاوز عن الخطائين وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون عفوه سبحانه الذي وسع الورى ينبه عن الستر ويشمل محو السيئات عظيم عفو الله وحسن تجاوزه من كنوز العرش جاء جاء في الحديث نزل جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم في احسن صوره لم ينزل في مثلها قط ضاحكا مستبشرا فقال السلام عليك يا السلام عليك يا محمد قال وعليك السلام يا جبريل قال ان الله بعثني اليك بهديه كنوز العرش اكرمك الله بهن قال وما تلك الهديه يا جبريل فقال جبريل قل يا من اظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريره ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط اليدين بالرحمه يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها من جميل عفو الله عباد الله انه يحب التوابين ويفرح باوبتهم اليه فماذا يريد, العاصي؟ فماذا يريد العاصي من ربه بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن من رجل في ارض دويه مهلكه معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى ادركه العطش ثم قال ارجع الى مكان الذي كنت فيه فانا حتى اموت فوضع راسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله اشد فرحا بتوبه العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده من ساعة عفو الله عباد الله مضاعه الحسنات والثواب على الهم بها دون السيئات فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنه كامله فان هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره ومن هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنه كامله فان هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئه واحده من جميل عفو الله انه يبدل السيئات حسنات فاذا اقلع العبد عن الحرام وباشر اسباب الطاعه والتوبه ازداد ايمانا مع ايمانه فتقوى شواهد الايمان في قلبه فيكرمه الله بجميل عفوه قال الله تعالى ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون فما اوسع واجمل عفوه سبحانه المرء يعصي ويذنب ويسرق ومع ذلك يبدل الله السيئات حسنات اي كرم هذا واي فضل اعظم من هذا الفضل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما من ساعة عفو الله ان رحمته تسبق غضبه وعفوه يسبق عقابه اخرج البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي وفي حديث ابي سعيد الخدري وذكر من يشفع باذن الله في اخراج اقوام من النار فيقول الله عز وجل شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضه من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في فيلقيهم في نهر في افواه الجنه يقال له نهر الحياه فيخرجون كما تخرج الحبه في حميل السيل من ساعه عفو الله امهال عباده قبل مؤاخذتهم فهو سبحانه يقابل جهل العباد بالحلم والذنوب بالمغفره والمجاهره بالستر والجحود بالانعام كما في الحديث لا احد اصبر على أذن يسمعه من الله عز وجل انه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم من سعه عفو الله تنوع مكفرات الذنوب ومن مكفرات الذنوب اسباغ الوضوء اسباغ الوضوء وذكر الله عقب الفرائض وكثره الخطا الى المساجد وصيام رمضان وصيام يوم عرفه ويوم عاشوراء وقول سبحان الله وبحمده 100 مره ودعاء كفاره المجلس والعمره والحج واداء الصلاه المفروضه والصدقه والصبر وحضور مجالس الذكر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كلها من مكفرات الذنوب من سعه عفو الله ان الشر يخص صاحبه والخير يعم حاضره قال الله تعالى فكلا اخذنا بذنبه ومن كرمه سبحانه ان الرحمه تعم كالمطر وتشمل جليس الاخيار وان لم يكن منهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم من ساعه عفو الله مناداه الكافرين الى التوبه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فاذا كان يغفر للكفار ما قد سلف فكيف بعصاة المؤمنين اذا تابوا وعفو الله عباد الله جلاء للهموم والغموم ففي غزوه احد اصاب الصحابه غم وحزن بعد مخالفه الرومات لامر النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ولقد عفا عنكم عفا عنكم لكي لا تحزنوا ولتكون حلاوه عفوه تزيل عنكم ما فاتكم من غم القتل والجرح ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على طلب العفو والعافيه وكان يسال الله حين يصبح وحين يمسي يسأل الله حين يصبح وحين يمسي اللهم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 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات احمده سبحانه واشكره على جزيل العطيات واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له اله البريات واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله هو قدوتنا واسوتنا في المدلهمات صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اولي الفضل والمكرمات اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله وطلب العفو عباد الله في المواسم الفاضله ومواطن الاجابه اولى واعظم ونحن اليوم في موسم عظيم ويوم مشهود فعن عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله ارايت ان علمت اي ليله ليله القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني واذا اراد العبد ان ينال العفو فعليه بالصدق مع الله مع الذين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم واعمالهم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومن داوم على طاعه الله فاز بعفو الله فعن ابي طويل شطب الممدود رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجه ولا داجه الا اتاها فهل له من توبه قال فهل اسلمت قال اما انا فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وانك رسول الله قال نعم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن قال وغدراتي وفجراتي قال نعم قال الله اكبر فما زال يكبر حتى توارى ومن عفا عن الناس واحسن إليهم نال عفو الله ومع هذا الفضل العظيم والعفو الجزيل عباد الله يحذر المرء من الاغترار بعفو الله بعفو الله وعظيم كرمه قال الله تعالى يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم سئل الفضيل بن عياد يا فضيل لو وقفت بين يدي مولاك سبحانه وسألك عبدي ما غرك بي ماذا كنت تقول قال اقول غرتني ستورك المرخاه اي سترك علي غرني وينبغي عباد الله في هذه الايام اظهار شعائر الاسلام ومنها التكبير المقيد عقب الصلوات الفرائض الذي يبدا من فجر يوم عرفه الى غروب شمس اخر ايام التشريق الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد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 وجمد اللَّهُمَّ ما عجاك عداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه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 اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد أنسنتنا واجعل سخي قلوبنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنه والنجاة من النار اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين ووفق نائبه لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين اللهم فرج همومنا واغفر لموتانا واشف مرضانا وفك اسرانا وتول امرنا واغفر لنا يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا رؤوف رحيم